إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّهِ تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمْ حاتكم وما جاء على ادعياءكم ابناءكم ذلك قولكم بافواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لآبائهم هو اقسط عند الله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 ابي اولى بالمؤمنين من انفسهم وازواجهن وامهاتهم واولى الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين وال مهاجرين الا ان تفعلوا الى او 124. كان ذلك في الكتاب مستورا 125. وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا 126. الصادقين عن صدقهم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 إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاوت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هناك ابتني المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا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 فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَاللَّذِي يُوشَى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوكُمْ بِالأَلْسِنَةِ احْتِدَادٍ أَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ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 وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا وَآرَثَكُمُ اللَّهُ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَّمْ تَطَئُوهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا يَا أَيُّهَا النبي لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ مَن يَأْتِ مِنكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ مَعْفَيَيْنِ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى الله يَسِيرًا ومن يقول ان منكم لله ورسوله ويعمل صالحا نعطها اجرها مرتين واعتدنا لها رزقا كريما يا نساء ان نبيي لستنك احد من النساء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 وَالْمتَصِّقينَ وَمُتَصَّق وَالصَّ إِمِينَ الصَّائمات وَالحافِظينَ بوجهُم وَحافِ غ وَالذاكِينَ الله كَكثيرَِ والالذكِر عَ الله لَ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 كبيرا وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذَاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ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 لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما ترجي من تشاء منهم وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتويت ممن عزلت فلا جناح عليك ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ تَقَرَّ أَعْيُنُهُمْ وَلَا يَحْزَنَّ وَيَرْضَيْنَ بِمَا آتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ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 119. ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعنتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث 110. إن ذلك كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق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 ولا اخوانهم ولا ابناء اخوانهم ولا ابناء اخوانهم ولا ابناء اخواتهم ولا نسائهم ولا ما ملكت ايمانهم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 إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ لا لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَ اكْتَسَبُوا فَقَدْ اِحْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا يَا لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابي بهن ذلك أدنى أن يعرفن فَلَا فلا وَكَانَ اللَّ غَفُورَ الرَّحيمَا لَ إَِّامْ يَتَهِ الْ المُنَافِقُونَ والَّذينَ فِي قُلوبِهِمَّ رَبْ وَالْمُجِفُونَ فِي المَدينينَةِ لَ نُغْرِييًاَّكَ بِهِمْ ثمَُّ لا يُجَاوِرُونكَ فِيهَا إِللاا قَليِيلَ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 إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا إن الله لعلى الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا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 السَّبِيلَ رَبَّنَا آتِهِمْ بْعَفْوٍ مِّنَ الْعَذَابِ وَالْعَنَا هُمْ لَعْنًا كَبِيرًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَى فَبَرَّأَهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا وَكَانَ عِندَهُ